وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلمَّا نبأت به فلمَّا نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض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 الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أسى ربه إن طلق كن أن يبذله أزواجا خيرا منك كنا مسلمات مؤمنات قانات تائبات تائبات عابدات سائحة ثيبات وأبكارا. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد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 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح أن عسى ربكم عسى ربكم أي يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخل لكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه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 وندجني من فرعون وعمله وندجني من القوم الظالمين ومرى مبنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات عبدها وكتبه وكانت من القانتين